بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسراب بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد لقص الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.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 خلت اعتدنا لهم عذابا لما ويدعو الإنسان بالشر دعاه أو بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل ونهارا آيتين فمحونا آية اللين وجعلنا آية النهار مبصيرة لتبتغ فضلا من ربكم ولتعلم عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا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 أنه نهلك قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكمهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجل تعجلنا له فينا ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا ومن لا الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللا خيرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة لا تجعل مع الله إلا أنا خرفة قعود مذموم مخزولا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين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 في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحى إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها خرفة القافي جهنم مملوم مدحورا فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إنا ف إنكم لا تقولون قولا عظيما ولق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 كيف ضربوا لك لمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتنا نال خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده و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 الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرايتك هذا الذي كرمت علي لإنخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في أموال ولولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفاب ربك وكيلة ربكم الذي يسجلكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيم وإذا مسكم الضر في البحر ضلما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا فأمينتم أن يختف بكم جن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 كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة ومن كان في هذه أعمى فهو في ناخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتنا لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا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 يُؤَخْرِجْنِي يَا مُخْرِجَ صِدْقِي وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ولا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا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 بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن من لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرفنا وترقى في السماء ولن من لرقيك حتى تنزل علينا كتاب نقرأه قل سبحان ربنا الكونت إلا بشر الرسول وما منعنا سئي منو إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرس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 وَقَالُوا أِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَلَمَ نُبْعَثَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ كُنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ النَّفَاقِ وَكَانَ قد آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أُنْزِلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الأرض من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلنا، وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذي أوتوا العلم من قبله إذا يتلى علي يخرون للذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله لسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم